أمراء رضي الله في نهاية المحاولات السادقة وهي نتعلق بالعلاقة بين عمر المخصاص والقالب الموئي رضي الله عنهم كما تحدثنا من قبل في نهاية القصير فقد كان طاعد يمحسن موثبا للقائل العام للجوش الإسلامية ورأيها دورة المهنة التي دعشته في الحروض المقتدين وكيف تلتك بالتأمة العليا في اتداد الاسفوط المهمة وكشارك بعد ذلك في السبوة الشام ومن قبلها فيها مع نهاية خلافة الصديق والحقيقة أن العلاقة بين خالدين و عمر على ما يرام وضيعة شخص يزين شخص يزين جاستان أو يزين يصعب التنفيق بينهما محتاج إلى شخصية الليلينة في مقابل شخصية من شديدة فيحدث نوع من أكدهم كما كان الحال بين الباكسين في دينه وعمر في شدته أما أن يرتقي عمره خالد فالنسألة كانت عثيرة يصعب اللقاء بينهما وكان كثيراً مما ينصح رضي الله عنه أن خالد بن العيل عن قيادة الجيش لا يوجد أن خالدا مشابعته حد الله عنه حنتته في قيادة القوات الإثنانية رغم أنه لم يهزم في موقعة أطفق وحيط ذلك لم يهزم في أي مرتفق حتى عندما كان مشركا وكان شارفه مع المسلمين في غزر في أحد انتقل المسلمون ولو من ملاحية الشكاكة عن المسلمين فهو لم يهتم في موقعة الفضل فلح قرر النبي الله عليه وسلم كما تعلمون بسيط الضالي مفلوج سيد بابي سلب الله على المسلمين على أعداد دين من المسلمين خالده كان فيه شيء من البعض الناس الاعتداد المبادرة فيه احيانا مليئة وفي شيء من دين دفاع وهذا الدفاع المساكلة في السنة النامية الصحيحة من ايام النبي صلى الله عليه وسلم عندما اصلهم الى الثاني الكافي لمتى جاي الجنون غال طريقتين في الاول بالكلمة انتمعونا اي طارق اليوم في يعني أنا أسمح بإذن الضراف دون استردام إرادة أن في أي عرض يمكن أن نتطلب من المحاضرات دون استردام إرادة من الضراف حتى نتريح مننا أو نتريح لكن قبل أن نترس فقد أن يلتظم بإعادات المحاضرات فهذا كنت تحرون بإرادتهم للمسهر ولمسهر فالمسهر يكون تغيير المسهر أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إذاً يجيه مدى السنة الثامنة من الزجرة بعد فتح مكة دانا علياً إلى الله عزنا وتشفى بيحمره كفتاه ولا تجاهوا تعالى الأمر بل المرأة وخشوه لابتعدوا منه إنهم الخالق ونعرفينه من ولقد لا نقول اشكل من الذين قالوا صدقنا فظالما وهم يحصدون ثمره الذي في تسمين السماء لكنهم عاقبوا بلحظه فظالما ففهموا على انهم يسترون على نضوع على اشكين وعناء فانفروا لقتلهم واسرهم ووضعوا خيرا قتلوا فضل ذلك قتل منهم تدميرون وعطوا بعض الصحابه على ذلك ومنهم ابو وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو خلدا والنبي صلى الله عليه وسلم وده أولاء القتل ما دفع عدية هذا أولاء القتل فرص العمي يسعيتهم ويدفع من القادم أيضا براحات المصابين فقال الله ما إني اقرأ من ما صنع خلده قبلها مطين إذن المخروف من شقياته أنه فيه من النوم هذا الإسرائح كان حقاً منه أيضاً في شلافة الصديق رضي بعض عنه وكانت منه تصرفاته لأنه تعد فيه وعمر كان الحجب إلى الصديق أن يعرضه خالداً في معاة المقتدين وفي منطفه للبن الثانيين وفي خيانة الأدف ابن الوية قلت لما يكون حقاً أيضاً منه شلال من خالد الجنود أدفئوا أسراثوا بمعنى أدفئوا عليهم الكثير فنحن في الشتاء الكثفة مفتدمة أدفئوا إلى أن تبي بعض الجنود كانت تعمل أقصنوا ففهم الأمر حفاء وكانت زي سلام جنود ففهموا أدفئوا أسراثوا معنى أقصنوا فبدأوا يعملون فيهم ومنما القتلة لما يكونوا إذا هذا الحد لنسى عدل بالحضن أو الثمن تذكرنا بالقصة الذي وقع فيه على ذلك أنه تزوجت ليلة انت المنهال زوجت من مغيرة أشعى ذلك بالمشارعات وأكثر من الأقويل وانقصرت فيه والقال قتل لهم خالدهم يتزوج موتهم قضعا فيه ففتح عدل بخير مجالة من الشاجعات كانت يضغينا وخطأ بطينا وقع فيه والحشة عمره على الصدير أني عامل له بعد هذا الخطأ إلا أن الصديقة كان مبنى مستثن بمن والله هو النبي صدقه عليه وسلم الفعل كانت عن طالد أني أعمر إلا الله سيدنا فلول وقيت عن صدقه أو قيت أرده سيدنا سيدنا على وضعه على المش الخطر الاكبر من الاطباع ايضا كانت في موقع اليمن نحن في معركه المضمون خطه 30 وحالها كانت اشتدت التانيه عشر التحدي كانت معنوياتهم كثيره القياده المسلمه اتت وايضا تزوج التقليد للمكافاه في المباراه احد في اداءه تزوج فينا في هذا القطاع تطول وتزوجها في مدان المعركة والعرب لا ذلك وتعجل من يقوم به لأنه يتزوج التنادر القتلى في المعارك وأيضاً بلق ذلك عورات فلحب الضيخة من عدده هنا ضد من تقصفها لخالد وثاهبه ربنا يبنى من خالد أنك لا تقرره تنكشه ولكن دماغه ألف ومئتي جمدين مسلمين لم تكفت من طرف المعرشة فسالة هذه حقق المسلمون في الجنمى وأكثر منها حقق بالمبتكين فكان مصحوباً الشيئكيناً بالفارس ودهنه بسلاثي بسلاثي بسلاثي بسلاثي بسلاثي فيضار عنه في من يعدد إذا بحيث ليكون بين عمر وخالد لم تكن على ما يرى وذلك بالمجرد ان تودعوا الخليفة قال لابد المعدل خليفاً فأيضاً من المقهول أن ترح على الخنافة العزلة ثم إذا أصبحتوا الخليفة فرقتوه كلا أولاً لكن وأن الخارسة أيضاً رفع في عزة بأشفاءه في علاجة عواجه منها أن هناك معتزاً من شخص الذي معتزاً بها مجالباً كبير كانت تليل جرآة للصطبي فتجرع للصطبي فلا يتأثن الحعود لا يتأثن الخديثة ولا يتعثن وإنما هو يتولى بلسجعه من هذه السنين باعتدام للقائد العام في ميدان الفتان والصطبي ويقف تدوره هذا ولا ينقش حساب أم من أعمره هذا السنوب منذ كذا من هاجه لكثن للقائد العام المتعودة. إلى القائل على أعمى هو الخليط عمر رضي الله عنه ومن المد أن تناقشه الحساب ونعجل قدر الأمائم وكيف ستوزع وعلى من تتوزع ومن الضغر ومن الضغر كل هذه المفصلات لها عمر ومن المحق الخليطة أن يعلمها وخالد أعود على نظام معين من أهيان الصفية فحفظ أن يخضع من قائل عمر رضي الله عنه فالذات الخلافه لأن خالدة مقيم حرشة الله ولم يخبره الله وإنما لأن خالدة يرفض أن يخضع من الضالي الذي يريد عمر أن نفره والصحيح كذلك يكون فعمر حق في هذا أيضا أموان خالدة فكاتر وعمر من, من هذه الأموار أي أنهم كان يحس عمانة ولذلك أرسل إليه أبا عبيدة من الضرح وبعده بداية مرباح لمحاسبه على نواب الجديد زادت بسبب غنائم بسبب السجمان الأسهم التي حصل عليها من معاك الكثيرة وبسبب عبيدة عمر قال قد المقاسمة قال له قابد ما زاد على السجدين أي تمتخذه وتعلم وجده زيادة ألفان فقد أصل مزادة عنه وطنسل أمواله حتى المعلان أعطوه معنى وأخذه معنى الآخر فحاسبه عمر بشدة مجهة حاسب من الملات والعمال وإقادة أيضا آآ أمر على لغة عن اكيادة العام الكيش مع بزاية خلافته وطركه على اكيادة تفضيلة من تفضيلة من تفضيلة الكيش إلى أن في القنة سيوم الشامس ثلاثة عشرة المديرة وأقعد مديد من الخلافات بعدان عدمهم كباباً عامل خلافة بل قاضي لي أن يعودك وأن يطرق أفليك وإلى في مالك وهو ما تم المساعد بسبب تفضل في المدين مع الأشعق ابن خيس على العالي الخالد ومنحهم ديناً تفضل عشرة ألاس درهم رفض أمركات الفصار حتى وكان هذا من النار الخالد وليس من النار الخالح إلا أن أجبار محدد أستاذ الأمسطنان في النهاولين أنكم منها التحاسس والتضارض كما نفكر الطعف أنكم بينهما تحاسس ولا التضارض ولا منافتة ولا ترعيض كما سلمني صحيح وليس موجوداً بينهما كتير صحابة أموما ولكن أجتاد ضوء عدة تضافوا إلى ذات السابقة الثابة الأخرى أن عمر خشي على الناس أن يستثنوا بخالد خالد خالد ماداما خالد في المعركة إذن رفض حالك هنا ونسوا أن النظر المهند لله فكان يحشى على خالد الناس أن يحرسها أو أن يستثنوا بخالد وخشي على خالد النفس أن يستثنوا بنافسه وذلك كان لقد أن نعزل ونبدأ تأتي القتال فديل المصرون لديهم المبيل من الفئدات يمكن أن تحجى محن خالد ومكم أمهما ومحنه ويمكن تحقق بشاراته وذلك مر أبو عبيل بن كراح ويزيد بن أبي السفيان ويزيد بن حسن وعمر بن على القبر المؤذب وغير هؤلاء الأولى من الخارجة للجهد الذي كانوا يحققهم عن الظهور فهوض الخارجة فلن أكتب خارجهم عمل خلاف المنهار في هادات وفريقاتهم حققت أعظمهم بصرحة فأثبت عمر الله أن الله فإننا أبناء الله وليس مضطل من شخص خارجه وأن الأمة فيها في هادات ممكن أن تحل محل الخارج رضي الله وعلا إذن الخلافات الشخصية لن نرغوظة وإننا خلافات موضوعية ولها جدور ومعصور كبيرة ترفضت من طبيعة شخصية الخالدين من أجال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الخطير إلى إدادة عمر موقع خالد للبعض الأخبار الذي لم يكن يتحق بالمعهد يعني يمكن أن يتحمل خطير يمكن أن يقبل يمكن أن تلال شيئا عن شخصياته أمام عبدالي الخالد من شخصياته وأمام حبهم كماما طبوله وإيجابي وإيجابي فلاشه ولكن معهما ببطء فلساله شخصية أمر لا تحتمل ذلك وتحتمل فقط عن شخصية الخاملة بعض ذات حول مدينه قادلة وأنه يظهر تمرضاً عسياناً ومع ربزه من مركز فقال أنا وقت يمتطار حيثاً فلا إنما أسم الله أطيع يحتز من الفيادة لا يحتز من الفيادة العام تعتذر لا تدخل من العيش يعتذر العمل خاطف تكون ديني حبيلين أم أنك الخاتفين ينبت أن يكون أكثر أهداف وقراتل تكون ديني يعود إلى المدينة وضعك المهداد تسداد العيون وكما تعلمون كانت وثقه رضي الضارة عن سنة الحدية في العشرين من الخطر على خلاف مبين للجمعات المعارفين هل الزنات في إحام السلطة في نغنات؟ كما رأي ذلك الشام حتى اليوم أو أن يأخذ بعض المدينة سيكون فيها كما تضطر بعض المصادر التلفية المهمة أن له برعب من انتصاباتي ومعرفتي في حق به من انتصابات المال الموضعي بالمواضع الاسمي إنه في طعامة الضرور جنة ومعرفتهم بسيك إلا أنه ما كانت عادة لأرشيه حتى أن يمكنين أنه تتنفع بعيداً ولم يدى للشهادة أرض يفعله فهذا دائموه على قراشي كما ينبوك المعيد فالأعلم القبولات على حفظ عبدالي خارجي رضي الله وعندما كان يدفع لوته ما كان أبا رسولينا مكتبه نزاق وباني من في الزون وشهد له شهادات حفظ قيادة وفضيحة ولا يعد له لرش ولا لتبيل ولا لفلايات وإذا ما عد له لأكل الجلادي ولأكل المسلمين ولحماية خلاية الناس ومن أكل قطعة خلايات وجود الحالد كان يحكمها عن وجود ننتقل الآن من دين مريني عثمان بن عزان ربنا يتواضع أنه يحكم في نهاية السنة الداخل الداخل العشرين أو كما نحل للضعف في شهر المحرم من بداية السنة الداخل يعطي إلى أن يستشغل رضي الله عنه في تلك من السنة الداخل الداخل وحكم نتايا عشرة جنة أكثر من عمر بن النصف الأول من خلافة عقمان الأطبع فيه كانت على نباراً وكانت أفضل من أيام عمر ورحاء وازدهار وطراء والناس كانت أحيش في طرف من العيش لكن مبنان من خلافاته كان يعرف بكبير من مؤمن الفتنة واشتقاق التاكليل من فهل الأسف التحصار الحديثة به ومن ذلك على أيدي بعض الألغاء من المسلمين من من ومن من أطولهم من المنسيقين ومن أعزائي الإسلام عطمال البعثان من قبلات القريش كده من صدف قراشي صدف من داني الثاني وعمر من داني الثاني عطمال قريش من داني الثمية بأنه عمومة باني هاشم تلتقي مع صلى الله عليه وسلم في الكثير الثالث واقرب ايموشن 2 واقرب ايموشن هو قلت ان التقييم على الجيش الكتف الثابت هو الحقيقه لال امه الى حور عين تعالى الله تبارك او حور السوراي وامها البيضاء بنت عبد المطلب وهي عالم من صلى الله عليه وسلم يعني دعنا هذا ان لاله عمّا بالمزيد فالؤامة الأذين هي الضيطاء من عبد المطلس عبد الله من دعاء هي عمّا رحمان فعحمان هو ابنه بنت عمّا بالمزيد صلى الله كان على أحلاق المطلس المفضلة في الجاذبية لم يوطر عنه عبادة العسلام وعلى الشرط الخضر فكان قريباً من محشفتين. رب الله عنه أرسان عن الجديد الأسودين وضع أقوش عبدالعبي للبات والسويل والعوال وغيروهما من العشرة من الشميل المكامل يعطمان الله عنه وعطي بل مكتب لعمه حتى ببناء حتى يلعى الأسلام ولكن على أن أتحمل معبابك في شميل الله عز وجل وأصدع على دين مكتبه حتى لا يستعبوه من تعديده وفارت كبه العثمان أعرض من جاذبه إجرطاه من الحبشة من جاذبه ونقية بنت المبي صلى الله عليه وسلم فهو معها والثانية يوم ما هذا جارب معه إلى المدينة في عدد المدينة أخرى المبي صلى الله عليه وسلم فهو مرطينا بس الثالث وهو تخش شاعر المعروف الحسان الثالث كان مؤخرا كان في رمضان الثالث اخي الشاع حفصان المدني قد الله الله عنه ووفقني لان يكن عقباله مقطوعا في قياده الديور و الشجاعه في ميدان القتال ولن يشهد ذكر ولا تذكر ولن يعرفه حفرته على ذلك احد من اهل هذا انه المشهور بس لكن هو رك علي لأنه إذا نشكتها بإذن النبي صلى الله عليه منه أن يبقى في عطمان, عطمان ولا تشاهد إذن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدرجة هو كانت مريضة المرأة النوطي فقالب إليه النبي أن يملك جسابي وفضل ويعطيها ويعتمد بشأنها فمنعه ومساطن من النبي صلى الله عليه وسلم لكن فأمر ذلك أفضل هذا من الغوار الذين يقول حروره بعد ذلك وقتلوه رب الله وعليه ومنذ القريان العوان لذلك قامت وصية القية في البعاد الثاني لجرى عند عودة المسلمين مرون في الايراد في تمام غزونه وطلع في الثالث والخمس او قيامه وشهد انها عبد الله عليه زوجهه وليموسه الله في فضل الذي اكر كل بعد وجهه وطرد من الخوض حتى السنه التاسعه من النجره الى ان الاخرى وقود على النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه لن لو كانه لنه واجه لأقنان ويقف لذنه مراجم صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقياها ثم ان كتون وعشبة بعد سلوات الأخرى عطمان لم ينشهد مدى أسر هذا أخل عليه من من صار وعليه وقال له ولكنه كان بيباً هرباً من جان تنهو بأنه قردت يوم الزحف يوم أحض وفعلاً حدثتها عطمان من الذين من الصحابة الذين قردوا بالإيجان لفتالة تعتقد أن خرجت المعركة من قصر الدين المسلمين إلى أهلية فعصنا انزل لقصه مين بعد ذلك وقال عظا لحفا أمه فأبار عظا ذلك عفا عنه فمعفا عن مقية للصحابة إن الذين تولوا منكم يوم يتكلم ان عنه إنما سر لهم الشيطان ببعض ذلك فهو لا قاد عفا الله أيضا إن يوضان عفا الله محيط والذي تشغف الهدد من كل الصحابة على درجة المحدة من الشجاع والخلايا والفضل على مواجهة الصعار وتكير المصحابات من مجدادة الثالثة في البحث على بعد ذلك لأن الضرب هذا من الخلف كان قلنا من الخلف معلومة تناجم من الخلف لا ترى من المهرجين وتفلي ذلك والصفوف التي تفرأ من الناس الاختلاف الضربات جاءتك من الضرب فإذا طلع عدوه فالصفية هل تستطيع أن تصمر فالشيء عندي طبيعة المشاريع أن لا يستطيع أن تعطوا من الصحابة الوقشر ومتفى من دولة في الصالحة الاشتنال تعطوهم يدعوا من الميزان وقد قدر الضرب العدو وعسر عليهم فلا حجة فإن لن يحققه يعنينا أنهم من الميزان على ان استحكموا لانه لن يصح صحه الحديثيه ومعلوم ان لم في صحه الحديثيه النبي او فتحت صفه قراءه قراش لكي يناقش امور الحكمتهم بشأن تخوض المسلمين المركزة لأداء العمواتي في السنة السنة في السنة السنة الأمريكية فهو لم نشهد الفنديلية لأمر المنزلية صلى الله عليه وسلم ولأنه كان مكلفاً لإقراء المفاوضات مع أهل المكتب وعندما لادر وشيع من قتل أن نجنه صلى الله عليه وسلم كانت تعلمون إستاذ السياقين بأليع المسلمين وبأليع المسلمون بيعة هذه بيئت مجدوانا على أن يُباير حقه إذا يُباير أسعى أن عطمان قتل ومخاطبون المشركين ويُبايرون بساعة عطمان وعلى النبي ضرب أشتا يضيج بالأخرى كأنّ لا يُباير عطمان ويُباير عطمان في في في كما كان رئيساً في مجتمع مهمة طرمية كما يُسمونها الآن في العطم الشديد كان في مهمة طرمية الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو ليشهد الغنوا ان تبوا وكانت, وكانت, وكانت المعركه غنوا عصره صلى النبي الاخرى كان المحار ومسافه قليله جدا من الذين اكثر شجاع من القوات العراقيه وقال هو ليشهد هذه المعركه لكن يكون لديكم صحيح حد ذلك إلى ما هو عليه والفاضد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو عاله للفياذة المؤخرة والمدينة يحكم المدينة في الدنيا في صلى الله عليه وسلم فإذا يعني أشياء التكيرة الحمدية طبعا من هو الذي لا تدعيش الأسرى لألف من هذه النبي فالطرع لا ماذا فعلت بعد ذلك قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نقطتين بعد أن تصدق لألف المناطق في أجل تنبيز الديش وصلاح في حزوة الدولة في سنة التأسعة من الهدرة آخر من الدولة النبي صلى وسلم تعلنوهم اشترى بأرومة في الندينة وكان ابنك تلبيه المنتهي ويتحقق في مياه المدينة وفي سياه المسلمين تشتراها منهم عطمان وطلان وطلان من المدينة المدينة. مدينة. مدينة الله القرص وكانت ذلك الاربانية عطمان الله عنهم ثم ترحبها المسلمين تحقق اشتروا من المقابل ما بإمير اتباع مقابل الله عن رجل كده من جلاله وإنهالاته موضحة في عهد البديل سبحانه وعلى الله عليه وسلم في زمن الخضيط كان من أكثر البيانين له وعلى المشاوطين وكان المستشارة حقا من وهو الذي كتف المتاقر الأحد الذي عيد في الخضيط إلى عمر أن يحكم المسلمين من بعده أيضا في أيام العمر كان المستشارة عمر من خلاص المقراطين إليه وكان الله عبد الله عنه يغلق في حق الفقيرة يقوم بعض رجل الصبقة ومتابع ويحدد أسمانها ويجد رحمان الضربين لأن الله يسترع على النقل فهو الشنس ويعمل عليك لعمر ويجد رحمان الضربين من التقصيرون بجهة الإسفادة في الأعداد ورسمانها وأوصى فيها وإلى النقل فرزة وعلى النقل فرزة وعلى النقل هذا النقل فعلقة مجددا فكان له الباور من ثلاثه المتتات لعمره ومن قبلهم الصديق فكان له الباور فيهم مهولا زمل اثنين وعمره رضي الله عنه واين كيف ان الطلبه رشحهم فضلته على عميد ذلك الهدم فاضلوا عنه قبل اداره الامره عنه هو كان يعلم احلهم في موقف من حديث القوارب النبي صلى الله عليه وسلم لما اصبح ذات من الأحد فاحتفظ رجالة الصدر أحد أحطن أحطن أحطن فليس خلطك إلا نبيه والنبي صلى الله عليه وسلم وصدق وكان لهم مالك عمر وعطمان فأثر كانت عطمان أن نحياته للشهادة وفي حاجة من العفاة الرسيح المبي صباح الرسل انتقلت يستانا ليصدر حاجاته وعلى البادل يستان تقلت أبو موسى الأشعاريه استقتلوا فضلته للخلق فآدم لهم النبي صباح الرسل اللي مدله وبالشرق بالجنة استقتل معدله وعمر ادله وبالشرق بالجنة استقتل معدله بعده تمه على المبيه ثم قال أدليه وعشره للنبي على الدل وأنسك الصيد ستحبه مصريبة وابتلاه شديد في ميلاية حياته وستكون الشهادة ميلاياته فكان عطمان علي أفين أنه سيصال جدد شديد في أكريانه فأناه سيحنونه شديدا بقص حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذكر فقط اننا نحتاج الى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد نوروا الاسلام عمل سالم صحابه ونعتبر عمر ونعتبر احمد ان لا يتفاوضوا من اي علاقه ذلك الصحابه لازم نعتبرهم فينا ومعلوم ان احمد كان من احسن ثلاثه بعد ابي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا تولى عطمان التي الجديدة يسرطوها على أحضر الحكم في الآيات الأخيرة الثالثة وأخضح الثاني فتن المسلم إذا قرمنا أن حيث النفك فعلي أيضا فرجي من هذا فيه وهو من بني هاشر عطمان من بني همية أبناءه هو من بينما كان عضي من بني هاشر ودن من بني سنقوى بعيد سجر أبوه أبو طالب كما تعلمون ذلك أبو الشريكا بأسف الشريك وعلى كل من المحاولات النبي صلى الله عليه وسلم من دعواته إلى الإسلام أبوه فاطلة كنت من دعواته من هاشم سعب المناس وهي هاشمية أيضا صرف لله العالم كانت أبوه مسلمة مسلمة عقية وكانت مقربة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أول هاشمية مدائية بسبب أول مجموية تجد خليفة فاطمة من ذاته ومن ذلك المجأة العريب تعلمون أنه أكلمة العشراتين رضي الله عنه وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكثيراً ما فقط كثيراً إنهم كان يصبح يمين النبي صلى الله عليه وسلم وخليفهم وخليجهم وخليفه عند الكعبة فالنجد يصر من قط وكانت أرطيبة إثن المدوة أول الله عنهم وشبعه أبوه عمل أن تكون مع أحمد صلى الله عليه وسلم إذن طريق في على أبو ياردوني فإلى ذلك أحبار مبالك أبو طاهد مرسل بسبب لي من أهداء الأجداد والأعداد والكفافيات بمسلم وماذا مشركة ولكنه كان لا يأس فاعكم أنه تعالوا إلى منظمة صلى الله عليه وسلم هو زوج فقور جنب المبين صلى الله عليه وسلم لأولاده الحسن والحسين تذوق الأعطاء في فاطنة التي محطت لأبيها أولاً محطت من الثاني البيت بالستة في, في أشهر تضرب بعدها بالخور اللسة من الكفتين الظلام بالخور اللسة بالدعفر من, من التي انجلت لها لما محمداً محمد معديك من القارف المعروف محمد من حالة أشهر أوليات عزيزي الأدل فائد حتى قد حسين يمفضل رضي الله عنها ومحمد بن الحماتية من خلولات المفجعة وبرعها لدان الحنيفة تزوج عن عليهم وكادتهم وكادتهم زولات ومفريات من حمات المتزوج عنهم ومالها من السيدة المالية تنت من علي صلى الله عليه وسلم عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي نعلم ان بندر كان مثال الفضل الشريعه في القياده والمعرفه في ميدان الابتدائي فهو يغني ماهيه طبيعيه تماما ما اقتران هذه المطالب وهم نعرف مواقفنا والمسؤوليات التي في, في الشارع نتبع فيها ونبدا في الحضر ولم يتسجع من المجدان رضي الله عنه وشاردت مشاهدة كلها في الملكبور الذي الله المبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قائداً بالمدينة عند قروب البيش في الملكبور وهو جميل حضاره على يديه خيبة أستاذ استرجعك من المكبور لأعطي أن صارت غداً رجل أن يمتح الضغط على يديه يحب الله امرؤا قدم تطوع في خدمه جميع الى ذلك الشخص الذي وافق الدين بذات المصائب الكبيره فكان عليا بن ابي طالب رضي الله عنه كان صادرا من في عمله بافق النبي على عينيه وفي يده لابن ذات على القاده المجومة الأثيرة على حصول العودة في الخيضة بعد طول إصاره فشل في المسطنى من قبل فجل يديها فبتح الله عن يديه وكان نحن أشدى رأيات المتابلين في فتح ملكة فشلعاته معروفة بعض المريفين ينقلون حتى تغيناه بين البكة ثلاثات متحول إلى موض بالكلافة والبعض يظهر أنه كان يتطلع إلى موض بالكلافة وأنها محزنة وراضة لأنه يوجد صديقة مجاعدة لعمر واشتعر أنه ما استمزال على حقه وهذا ليس صحيحاً علاقته كانت مديدة بالغاية بالأعين وصديق وأنقينه لعمر من دعته رب الله تعالى جميعاً والبكرية مجسورة الله في صحيحه يظهر أن مركعة بعد رسالة المزير صلى الله عليه وسلم بأيانة في إثارات بأيان القهرة يقف علي يلو الناس يقمن بالمسجد النبوي بعد اداء الصلاه يلهم علي يلهم صديقه الحسن تاوي وهو يلعب مع صديقنا المسجد قال له يلقى ان هو ابي لا شكينهم تعريب وضحك عليهم من الصديق الحسنة المعليم قال كل أسديله لأنه شبيه منك الحسنة المعليم شبيه الشبه للنبيه صلى الله لا شبيه لأسديه علي. عليه وعليم الحق لك والأعلاق الثانية والجدة للغاية قالوا إنه بايع بعد وفاكة خاصمة وراحه بالبايع قبل ذلك ومعنى أنه صحيحا إنما الصحيح ما أدتا من المثير في جداية النهاية أنه باعة مرتينة ومرتولة في البيعة العامة مع في المجل النجوي عن البيعة الخاصة لفديئين مجموعة النبي صلى الله ثم بعد جوابات لفرقومة أكثر بيعادة لبيعة أخرى هناك بعض من الكلاثات كانت لدينا فرقومة ترسلت عندما اطلبت لي رأس بها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتك فأولاك وقال الأنبياء مجالي الراتون وقال أنه صدقة تبقى لحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحبيب فراضلت شيئاً ما من الأدفاق ثم هذا تعبدالي ذلك مديراً للهومة العادية وداتي للأرض فقال لا تديرها أنا كما كانت مديرها المنبيل صلى الله عليه وسلم فتداء به فحجماً فجدت في نفسها فاطمة واحدة في الضيط وراضل الجنول ما ظلت مرها الوفاة ذهب إليها وزعبها لم تكن مناجح خلافات قريحة تؤثر إلى أفروض العلمين في القيعة أو العادة من المالي عقدي في الصدق إذا العلم كان على علاقة المعقدي والصدق وشهد حالياً من التثمين ثم كان من أكثر من المجربين إذا بعد ذلك رضي الله معي. في لابة عقنان ظهرت خلافات في, في العليل وعقنان العلم لم يكن راضياً لكل الرضا عن بعض خلافات عقنان وكذا يرى ان اطناء يجد ان اجتد اكثر من هذا وعاليه ان نجادر بتحليم المقارين المنانية وان ينظر مشكلات المقارين والثورات الموجودة وان يحاول جديدا من هذه التوراة لإصدار هذه المقارين قبل ان نستغشل القبر لكن اطناء لم يكن الاستبيد المصر عليه ليقول في الحديث ده كان قال علينا وحقينا الاعمال اللي قال ان اعمالنا اوليا في ان ندور عليه ان يكون شرطنا عليه عقبه اعمالنا المعوفه لكن حاجه الكل اللي هو المباراه قال الأعليل أنت أخرج مني إلى رسول الله فقال الله عليه وسلم وفأنت إذا ترديت بخلاف ستعد قال نعم قال فإن اختارنا رقمان للخلاف تسمع لهم وقضيه قال نعم تسمع لهم وقضيه والشيء ما السلطان هو رقمان بمصوص عليه فلما تلمس له رقمان من الناس ملت شدة عمر ولو أتى عليهم بعد بار عملانه وشخصية تعليق تشجد شخصية أمر الأحب البعيد فسيضار للمناس في هذه الشفة فأرادوا أن شيئا من منها فرقمان لأنهم تعرفون في ديناهم وقلونهم وشفتة حياتهم فأرادوا أن يتولى قبل أن يتولى عليه وطبعا أفضل كان يتولى عليه بدلاً رقمان المنع كثير من الفتن التي وقعت في ذنب العظمان وغن يستطع عظمان مغارفتها من الديان نفسه هذا هو الذي حدث هذه مقارنة بين علي وعظمان بحيث المثل وحيث الحصية وحيث المنواطف في حال النبي صلى الله عليه وسلم في بكر وعمر وفي عهد العظمان بالنسبة وفي نعود إلى عطمان فإذا من عن مقارنان بين الشخصيات لاحظون فيما يتقصر في عطمان رضي الله عنكم فإن سيفضعوا التاريخية للفكم موصلحة يعني إذا استعفضنا التي أتقرم مع حزائزة الخلافة وقرمنا بين هذه الصحاب وبين الخطة التي خفضها الصدير وبين الإيهاد من هذا في الحكم وإدارة شؤون وصحن حنالنا وشبشنا هنا وأول منها العمالي الجديد أيضا بناء عليه وضع البرنامس السياسي لوجدنا الأمر مثالفا هذا يغلب على فوق بهم الوعظ والتذكير في جون الهاجس فحديثه ليس حديث رجل السياسي وطبيعا لشؤون الدولة في قادر على قياساتها في المرحلة الخطيرة التي تعقبها إجهادة وإمتلال معومة الله عنه إنما يأتيه على خطابة العدنان الوعف مدأ الشرق لم يظهر من مكان فعلا في الأوضاع التاشنية المعبودة ليبين كيف سيواجه الأخطار التي بدأت تظهر كمراينة مع نهاية أجاب عمرها لعن ربك عمر المعينة حطرها لأخطارها بطالة لإصلاف ومشكلات المعينة ومصرية التي بدأت في المجتمع الأبناء الأعادل بدأوا وهم وهم من الغروم ويقفتون بالمجتمع الإسلاميين ماذا شافعون؟ يعني أبناء الأعادل الأملاك لتقاربين معداتين المختلفة هم يقفتون بالمجتمع الإسلاميين وفي أكثرون حكما في الناس لن يقفوا المذكات عن جميع الناس التي تبقف عندها عمرك في الوصف عقل وعليه من الدين والقاتل يعني هناك أمور مهمة لم يقبش عطمان في خطات الجنة رغم أنهم أرسل بلطب المنات والممالة وقاتل الجيش وإلى العالم المخاطر الناس الذين غالب عن هذه الخطة أنها بعضية كنبيلية وشبيهم وقلب عليها الإحساس بأن الفتنة قادمة قادمة يعني أنه يوحف ويحلي في كبينات وعطنان الفتن وطن القادمة فكذل بلد النعم فلو أنت أحبتها الفتن بلد جمع أبناء السبايا قرأ الأعاج من المجتمع في المجتمع الأعدمية لو أنت أحبت مجتمع في المجتمع سيحدث جمع الآخر للمجتمع في خلال الجمعان يختلف عن جمع الذي في أجيام الصديق بعد المركعة الإنمامة على النحو الذي يستيلي يمتقه في المناطق إن كلكم بكرون هذا الجمع جمع الفرآن بسهل الفرد الواحد هذا الجمع الصديق لكن جمع فرآن في نسخة المرحبة وإحراء طيئة النسخة هذا اختلف في أجيام العقمان مثلاً بالاشتلاف في, الاشتراك في الأجيام دينا القبائم وعقلنا نقع في الخطأ الذي كان محطي لهم عمر عمر كان ينحص صحابة ولا يسمح لهم منتشار في الأقديم خشيزنا تترون الدماغات والفرق والتنائي العرب وتحيثوا بأهل الأقديم بكل صحابيه ومعنش مجده كان ليه جناعته هذه التفقة فلان والصحابة عمر كان مخيبه بناهم فالنصف ثلاثة مملكة آخر وثلاثة عنهم بذلك الشرق فهذا البشر قد يتعصب أهل تقنيم إلى تعصب الكل من الصحابية لديهم ولذلك في سنة الثلاثين نجاح وفئة مات فتح أطراب الجامل حضيفة المتغمان ومسعيد الله عن حضيفة المتغمان ومسعيد المعاصر اللحظة خلال جد اكتباع بالحرآن بإيمان في هذه المعاركة والناس يكفر بعض الضعف ويخفر بعض وكل الناس قبل انفراءات الناس صحيحة فعندما العادة قبل اهمير المدون في الامة قبل اندخلش من القرآن كل الناس بناهجة وانفراء مختلفة وكل بخط الاشتراح بأن القرآن يحتاج الانفراءات عديدة ولهدات عديدة علمها النبي صباح صلى عاد اندرو كما بيننا في القاء المصر وكانت النتيجه ان جمع احسان زياد الكاذب والحال من الشام الله الكبير والقدس عاد بتاع ابن عف وقال هذه الوثقه الموجوده عن حافظه ابن عمر اللي كان معروفه في جناق الصوتين وحكم نقيه النصر وأبقوا على هذه النسخة واكتبوا عن جناه الدخوري وعليموا منها نسخة على الأقديم الثالثة وكان هذا العلم عمل من لبن صديداً ومقبولاً أنه حول إبان الله عوداً وإن ضغيت الاختراعات والنهجات موجودة بعض الأفضل لمصاحف الخاصة وفيها اكتباء الخاصة لكن في الغالب الأطمان هذا العمل حبم أطلع من الطلاع الحمد هم من أن البرقة في عمد الفساد السابق من البرقة الأطمان إنه جوغاء الذين حصلوا حمد في النهائي أخذوا عملي العمل وقال بور حص المخاوش وهم تفيد الأصبار وعليك عن كل الجوغاء حقيقة ما خاض به الأطمان وإذلك هذا العمل الطيب عمل بالطلاع أنه لم أسأل به عبدالله على المرمى أن يزوجه وأن يعوده للإسلام بعد انتقر أعتد الزعره ونقعه وقال لهم أن نعطل إلى الكتافة حتى يوم من إشاءه لأن أستاذ منتعبد للأزابيان ما حدث العثمان في النهاية لأن عقماني رضي الله عنه إن رضي الله عنه إلا أنه لم تتلبس إجلادات القديمة قام بها على الصعيد التحريب خاصة في المنطقة الأول من الفتات من رضي الله عن الضرحة ومرانية، عن بستمع مبكة والمدينة ونزل الحارة وفي المنطقة الأنظرية كانت مبوضة في سنة 28 وعشرين وعشرين من السنة 28 أيضاً عبادته هو كان نصول الحدود والإدخل شرعاتها فقدم الطعام الى الثالث ولو صارت افلاحة رجة افلاحة انه هم عدد الزراهر يعني رجع الدار بعد طفل الدار الى عشر والعمل في ذنب الاطمال فقطع عدد الزراهر لا يشاوي ثلاثة الزراهر فكان مطبقه الشجوع رضي الله عنه واصل الى التسوحات واصل الى التسوحات وعلم الانتصار المسلمين, المسلمين, المسلمين, المسلمين. الأسطورة اللي بيزاموطيلي بيحتملها لإسكندرية بعد تكحي نصر لأربع سنوات في سنة 25 من على يد العمر بنوعاث لأن أعراض كمعادة القيادة مرة كان عمل إنسان في استعادة الإسكندرية وقالت بيزاموطيلي منها اللذين الأضحاب للأحدى مع المسلمين بعد أربع سنوات في تكحي نصر أيضا عبد الله بيزاموطيلي قرش خيالة ثم سبسان رجل مكريبية من امتراض الأول عام سنة الأول ففتح الهدى مكريبية ليديا وفورس الحالية سنة هجرة. هجرة هناك انجازات وفضوحات حقاً في النقطة الأول من خلافة عقمال رضي البعر في السنة عطلان عن وليه الشام ورعوية الدماء السوفيان رضي الله عنه في بلزم تديره بحكم الساحبات الجزر المهم من البحث الحضير ولذي كان لابد في البرز عائلة لشماية المسلمين من أبنات الباطنين وأنشأ أول أسطول وكانت اطبع في المسلمين قبل هذا لا يجبون أسطون البحرية ولا يتقطعون المواجهة الأخطيطية في البحر العضية في السنة الثانية والعشرين منجح المسلمون في القمر الأول أسطون البحرية لهم وطرعنا أخير صلح أن المسلمين كانت دائرة في حماية الإسلامية للإسلامية واحد منهم الأمريكية ونجح المسلمون في محاصرة بلوطيين في, في البحر الأبيض بعد أن كان مصنون ومن تنجون لأصاف ولا أحداث لقيته من النظر سنة الحربية والثلاثين محاولة لفتح النوبة كوابكم جنوبة نصر في أعمار أساسية من أجلس إطارة عن مدنكة النوبة لفتح إيادة عبدالله فتح النوبة عبدالله متعة لا هذا وكل نظر فالثنان تحجير الثلاثين بدهت الأفضلية الساعة ولكنه عندما يستطع أن يبحث من هذه النور هو عندما أعقد التقلية المستطيلة المعقوم وستطاع أن يصوبه مجالاً من المكانات على المسحات الثلاثة الثلاثين رغم أن هذا السنة تبجت وفي النور الثاني الذي يتدل ومع ذلك كان مجح القصوان المصري والشميل في التعاونين عنه في إحافة الدينة للإسطورة البرطين في, في الحارض الشرطي من البحر في موكاة جادة الصراري في الجديدة الكثيرة وكاد إسطور الدين البراطلة الإمباراتور البرطين يقتل في هذه المعبة وحطم المسلمون الإسطورة البرطين سنة وثلاثين الضوء إجمع في مبكع الثالث لأول إضافة المتحدة المصدر والشهدين ومصدرون الإضافة هناك إجاباته على صريق البحارة وكذلك موضونها الخليفة العثمان وضرب الله عنه عليه لأبساد العديدة من الأول التي تكتري عن شخصياته المسلم وشخصياته عمر الرجل كان يشبه أحفالي معه هو تحول هذا من قبل السنان وفي وجود المدين صلى الله عليه وسلم وفي وجود الجرفاء من قبله وهو لا يأكل من ماله ولا يأكل من مال الجولة فكان عملياً راجراً ومدينه هذا الحل وليس شرطاً لنبدأ عمان حجاء المدين هو الأول في الزفد والأخش أعقب عليه الضفاء وأنا تختلف في, في المدين علم الدجاجين وعمر كل ملحظة مدينة الظاهين الذين من أقراض للذيئين والطجزات النظر للقنياة للذيئين فلمانوا في, في حيث الدنيا قرى بسعة من يوم القيامة يعني يتحق المسلم أن يستمتع للدنيا يجب أن يأتي المدين حلال في قروض في حلال بالحق هذا في حلال هذا هو الأصل أن تكون الدنيا للمؤمن وليس في الكافة وأما التفاق كان كومت خالصة للمؤمن يعني المؤمن الصارع هل المشرك في على كل حضره؟ شيء حضره طبعا المجال المفتوح ينبتل من المجال هذه المجال على أيها الحمد عن هذا النقص للجاونام ببطوح حصاد السجنة شغل إلينا المآهد الذي أخذوها عليه رب الله عنه إلا من الباطلة والكوفة من النصر عدم الغذاء بمساعدة بعض النافقين والعباد الإسلام وتمثالهم القتلة ثاني قطأ صحابة التفاق عنه لأنه رفض عن مراحل حتى لا من المصري الجنون هو يعلم أن أبو شديد فالبشر مسلمة وحده دون أن يريد فى المدى المسلم بعد أن الشهاد مباصره فاليام الوحيد وضحى بنفسه وراقب من المسلم أما بذلك كم يعلمين أنه ومعنف هو إلا كنت قوة من الغارة والصعوبة وكان لابد أن ينقف من قتلة الأثمان كانوا أصدروا بلاد معارية ومعائشة رضي الماض عنهما وإلا كنت ذلك بعد أن ينقف عقيل الله الله يقول بالُقولًّ mañana كأنه يصابع ناال يأزصح يعبّمّال النوال6 م Massachusetts عليك كل سolas مveis ادينا كل « Cathy أقصُّب قنة جبّل إن Ashley' ملي عيش hurting والذيل بإعيار بسقنا لكن لله إليه أول hood يجدعه وحاول أن نحن معذيله أتعبّال ، للهي الراحطة الناتبرة يدعى انشاء والفرش السبايل قالوا لتجميع اليوش ودخلت بالفصرة وقتل بعض المنشارات للفحيط على عقلان في موزع الجمال سنة مخدمة في المنهجة هذا في المزيد من قضاء الأفضار الساحلية حضرة التونة. في الثلاثة والثلاثين في المركعة الصفين قالت دايش وعليم أو دايش وعليم أو فاتت دايش وعليم المقصد في المساعد بين الروسة وعضب بعض أدى بكأيضا ودسول المسيكة السنية ليس مفتح أن حدوما سبت في بعض المسيكة وإنما جاءت إلى المسيكة ومعثدان يجب خزينينا لنحضب المشكلة نعضي العليم فقدر القومة الشورى المسلمون يختارون لان الشهر وكي كافت لان التعالي بالمشكلة لما تتجاهلنا كتابقونيا على الحالي المتاشق وقاله أمر الخبار يدينك الحالي قد قد تنقى تنقى تلاتين سنة في المسلس الكوفة بعد النصر العاصمة للكوفة الاليار خلصة أخرين في مناسينا خطر عليهم أولاية مصر سنة ثلاثة وثلاثة وزيطة عليها مقارسة فعرض العاصمة أضعها كثيرا من مكان التعليم وكذلك الشاب عليهم قضي الضغط عنه في نهاية مؤددة للغاية الدولة المسلسة وعشرين ومبيئة الدولة الأخرى الدولة في سيادة مقارية وقضي للغاية فيما يقصد الانتحان طبعاً لي ورقس في الاتباد كما تعملون أقول هذا الثلاث يتوّل للقار كتاب سهل لهذه اللي في الثامنة دائم أن تتعبر المعقيد الاتباد المحاضرات الأكتوبة لا في المرسيديهات لا في المحاضرات القرع إذا أعطتوا التميش لأنها ستكون في الأطبعات الأسئلة سؤال الناس عن أكمل وسؤال أدوار عن كيف تنبين القوصين وهذا ستنسوي خمس قرارات عن مجرد مفتاجة لأقرب محداث الموجودة في الكتاب ومحداث التي هنا وأن بقية المحداث الأسئلة المقاملية ستكون ممتعة وشملة على بقية محداثة الكتاب في الوقت السيرة خامس ستنافر راشدين فلا تستثل في الورقبة واحدة اخرى الانتحاد يوزع راشد على الكل وحدان اتدام بقسمين السيرة المجوية لراشد الارض عنه تجيبه على قبل السؤال دقينا أبينه بإيجاد بإيجاد أعطي إيجادة بحق قهرة واتح على رفت الإيجادات على رفت الانتحاد اكتبه مباشرة في المقبول لاتدفت على طبور ويانطف المشاطر في المقبول تمنى لكي يعملون بجاعة الصفور اكتباه مهليك وصفور مرجع من دار موقف الساعة عام باية اي كتاب يرتب من العام طريق الطبري طريق الجامل اي ساعة جامل Can you tell us <laughs> about